اذ قَالَ ابراهيم رَب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهم اضلوا كثيرا من الناس ومن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ من ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ك ربنا ليقيم الصلاة فجعل فجعل أفئدة, أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.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 بنا وتقبَل الدعاء ربَّنا اغفر لي ولوالدي ولي يوم يقوم الحساب ولا تحسبَن الله غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس فيقول الذين, ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك, نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم تجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ يذكر أولو الألباب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها وهو كان وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنْكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِاسْتَشْرَابٍ وَسَأَتْمُرْتَفَقَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون, يحلون فيها من أسامر من ذهب ويلبسون